حسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل أشكلا علي أن شهادة أن محمد الرسول الله تكون قرينة لشهادة لا إله إلا الله فكيف يلقن أو كيف يلق نعم كيف يلقن الموت لا إله إلا الله دون الأخرى جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وجاء أيضا في الحديث الآخر قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله والاقتصار على هذه الشهادة في تلقين الميت هو المناسب للمقام لأنه لم يبقى مجال للعمل لم يبق مجال للعمل فليس في من أدركته الوفاة وقارب الموت لأن المقصود موتاكم ليس من مات قولا موتاكم ليس المراد موتاكم أي من مات وإنما من حضرته الوفاة هذا هو المراد المراد بموتاكم أي من حضرته الوفاة فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي من حضرته الوفاة من الموتى لقنوه لا, إله إلا الله لقنوه لا إله إلا الله فيناسب مع من حضرته الوفاة أن يكتفى بتلقين شهادة لا إله إلا الله ولهذا جاء في الدعاء اللهم من أحييت منا فأحيه على الإسلام ومن توفيت فتوفها لمن لأن الوفاة ليس فيها مجال للعمل ليس فيها مجال إلا أن يموت الإنسان على التوحيد والله أعلم أحسن الله ليكم أسأل عن أكمل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صيغة هي الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فعلمهم الصلاة الإبراهيمية المعلومة نعم أحسن الله عليكم يسأل عن حكم أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء أذكار عظيمة لا يليق بالمسلم أن يفرط بها ويترتب عليها خيرات عظيمة وأفضال كريمة ولهذا ترى في الأحاديث التي جاء جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب في هذه الأذكار والحث عليها وبيان فضلها الآثار العظيمة المباركة التي تترتب على حفظ العبد لهذه الأذكار ومحافظته عليها فينبغي على المسلم أن يواظب على هذه الاذكار ونحافظ عليها وان لم يستطع ان ياتي بكل ما ورد لا يفرط بالاذكار جمله فليجعل منها له منها نصيب وان قل نعم احسن الله اليكم يقول هل يشكل على قول ابي العاليه ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في المناء الاعلى ان ابي العاليه تابعي وهو يخبر عن شيء غيبي لا لا يشك لان هذا بيان للمعنى وهو مستفاد من عموم الأدلة والشواهد في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء هذا المعنى جاء هذا المعنى من حيث الجملة في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثناء الله على عبده في في الاعلى قال ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة فهذا المعنى وارد في نصوص عديدة وذكرهم الله في من عنده نعم أحسن الله إليكم قال يأتي في أحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا فما معنى ذلك معنى ذلك أن هذا الأمر إذا فعل فإن الفاعل ارتكب كبيرة من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول ليس منا ولا ينفي الإيمان إلا في ترك واجب أو فعل محرم وهذه قاعدة في هذا الباب يعني لا يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا ولا يقول لا يؤمن إلا في ترك واجب أو فعل محرم فمثلا قوله من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا دليل على أن الغش كبيرة لأن لا يقال ليس منا إلا فيما هو كبير ونكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين